بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أهله وصحبه أن بعد المجلس الثالث والعشرون من مجالس مع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول من بداية غزوة بدر الكبرى إلى نهايتها غزوة بدر الكبرى تاريخها كانت في نهار يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرة قالوا عنها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان ذلك أي وقوع عزوة بدر يوم الجمعة وافق السابع عشر من رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ولمغ فيه الشرك وخرب محلة هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وجهله وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله وفي رمضان سنة اثنتين من حجرة كانت غزوة بدر الكبرى وهي المعركة الحاسمة التي بها تقرر مصير الأمة الإسلامية ومصير الدعوات الإسلامية وعليها توقف مصير الإنسانية المعنوي فكل ما حدث من فتوح وانتصارات وكل ما قام من دول وحكومات مدين للفتح المبين في ميدان بدر ولذلك سمى الله هذه المعركة يوم الفرقان فقال سبحانه وتعالى إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال عبد الرحمن حب حبنكة الميداني كانت نتائج هذه الغزوة العظيمة الدفعة الأولى من عطاءات النصر الغباني المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه دون أن يكون لديهم الوسائل ولا القدرات المادية لاكتساب النصر لقد كان انتصار المسلمين على عدوهم في هذه المعركة بمثابة معجزة ربانية مكن الله بها إيمان المؤمنين وأعطاهم بها دليلا ماديا مشهودا على أن النصر بيد الله تعالى يعطيه من يشاء خصائص غزوة بدر الكبرى واحد أن من شهدها ينسب إليها فيقال فلان البدري ولا يقال لمن شهد غزوة أحد أو من شهد غزوة الخندق خندقي وهكذا اثنان أن من شهدها من المسلمين هم أفضل المسلمين فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن معاد بن رفاعة بن رافعن الزراقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمات نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة ثلاثة أن من شهدها كتبت له المغفرة إلى يوم القيامة. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطي بن أبي بليعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى أهل مكة كتاب يخبرهم عزم رسول صلى الله عليه وسلم على فتح مكة. فقال عمر رضي الله عنه إنه قد خان الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فالأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم أربعة أن الملائكة قاتلت فيها ولم يحدث هذا لأي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيرها روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي داود المازني رضي الله عنه وكان شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري سبب الغزوة كان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لهم وتجارة وهي نفس العير التي أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة عشيره حين ذهابها من مكة إلى الشام وكانت عيرهم ألف بعير وكان المال خمسين ألف دينار ولم يكن لأحد من قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان إلا حويت بن عبد العزة فلذلك كان تخلف عن بدر وكان فيها ثلاثون رجلا أو أربعون منهم مخرمة بن نوفل وعمر بن العاص تهيئ الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى بدر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليها وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها وفي رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرج وخرجنا معه ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس بل طلب أن يخرج معه من كان من كان ظهره حاضرا فانتذب الناس فخف بعضهم وثاقل بعضهم فتخلف كثير من الصحابة لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا إنما خرج للعير اخرج الإمام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل الرجال يستئذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا ولذلك لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن هذه الغزوة العظيمة أخرج الشيخان في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش قصه ضعيفه روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أم ورقة بنت نوفان رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قلت له يا رسول الله إذا لنا في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة وكانت قرأت القرآن فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة تاريخ خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت الاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر رمضان واستعمل ابن أم مكتوم رضي الله عنه على الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة رضي الله عنه من الروحاء واستعمله على المدينة كما سيأتي عده المسلمين وكان عدة من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المهاجرين نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومائتين أخرج الامام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازبي رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدن ثلاثمائة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن وأخرج البخاريو في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال استصغيرت انا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومئتين واغرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر مسلم هذه تفسر معنى البضع الذي في حديث البراء عند البخاري بأن عدد المسلمين في بدر كان ثلاثمائة وتسعة عشر وكان الخزرج أكثر من الأوس كما ذكر ابن اسحاق في السيرة وإنما قل عز الأوس عن الخذرج وإن كانوا أي الأوس أشد منهم وأقوى شوكه وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في اعوال المدينة وجاء النفير بغته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبعن إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فابى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد من تخلف بعذر تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر وقد ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثهامهم وأجهرهم فمن هؤلاء الذين تخلفوا بعذر واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت رضي الله عنها أخرج الإمام البخاري في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه اثنان وثلاثة طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسسان خبر العير، فقد أخرج ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحيّن صراف تلك العير من الشام بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما يتحسسان خبرها، فقدما طلحة وسعيد المدينة ليخبروا ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير. فوجداه قد أخبر بها وخرج فلاحقاه حتى لقياه بتربان منصرفا من بدر أربعة أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء واستخلفه عن المدينة كما سيأتي روى الشيخان في صحيحيهما عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحياة كلهن حتى حدثنا أبو لبابه بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك خمسة أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري أجمع على الخضوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمه مريضة فقال له خاله أبو, أبو بردة بن نيار أقم على أمك يا ابن أختي فقال له أبو أمامة بل أنت فأقم على أختك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا أومامه بالمقام على أمه وخرج بأبي برده فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فدر وقد توفيت فصلى عليها. ستة عاصي بن عدي العجلاني خلف أورثول الله صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عاصي بن عدي قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم فضرب له بثهم وأجره فكان ممن شهدها سبعة الحارث بن الصمة رضي الله عنه وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة ثمانية خوات بن جبير رضي الله عنه قال موسى بن عقبة في مغازيه خرج جخوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فكسر فرجع فضارب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بثامه تسعة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج الإباه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذانا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنا إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصارفاء نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم عشرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنت أمته لأصحاب الماء يوم بدر وقد أنكر الواقدي رواة أبي سفيان عن جبر هذه وقال هذا وهم من أهل العراق قال الإمام الذهبي معلقا على قول الواقدي في تاريخه بقوله صدق. فإن زكريا بن إسحاق روى عن أبي الزبير عن جبر قال لم أشهد بدرا ولا من عن أبي فلما قتل لما تخلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قطة وقال الحافظ بالفتح تبت عن جابر رضي الله عنه أنه كان يمتح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق من حضر بدرا ولم يباشر القتال أنا بن مالك رضي الله عنه أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل شهدت بدرا فقال وأين أغيب عن بدر قال الحافظ في الفتح كأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه رضي الله عنه لأنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين وذلك يقتضي أن ابتداء خدماته له صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة فكأنه خرج معه إلى بدر أو خرج مع عمه زوج أمه آبي طلحة وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لم يعد أصحاب المغازي آنس بن مالك في البدريين لكونه حضرها صبيا ما قاتل بل بقي في رحال الجيش فهذا وجه الجمع الثاني عشر حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأمه هي الربيع بضم الراء وتشديد الياء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رضي الله عنه لينظر أحدث القتال فأصابه سهم فقتله فعد ممن شهدها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده في صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن حارثة بن الربيع جاء يوم بدر نظارا وكان غلاما فجاء فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحنه فقتله وفي رواية النسائي في السنن الكبرى قال أنس رضي الله عنه انطلق حارثة ابن عمتي نظارا يوم بدر من طلق لقتال فأصابه سام فقتله وذكر البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدرا فذكره منهم فقال حارثة ابن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة ابن صراقة كان في النظارة الاختلاف في شهود سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا الثالث عشر سعد بن عبادة رضي الله عنه اقتل في شهوده غزوة بدر قال الحافظ الفاتح لم يشهد سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بثامع وقال الحافظ في التهذيب ذكر البخاري وأبو حاتم وابو أحمد الحاكم وابن حبان أنه شاهد بدرا قلت وقع ذكره في رواية مسلم عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر كمن سيأتي العدد الحقيقي لمن شهد القتال يوم بدر إذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال وإنما شهده منه ثلاثمائة وستة فقد أخرج ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن أهل بدر ثلاثمائة وستة رجال عند ابن سعد في طبقاته أنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة وكأنه لم يعد فيه رسول الله... رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تخلف عن بدر رجال الآخرون من أكابر الصحابة من النقباء ليلة العقبات وغيرهم بغير عدر لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا أو قتالا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. عتاد المسلمين خرج المسلمون إلى بدر وعامتهم مشاة على أغدامهم وكان معهم سبعون بعيرا يتعاقبونها كل كل ثلاثة على بعير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وابو لبابة يعتقبون بعيرا فقد اخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نحن نمشي عنك فقال صلى الله عليه وسلم ما انتم أقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعتقبون بعيره وكان حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وابو كبشة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيره قطع الاجراس من اعناق الابل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل فقد أخرج الإمام أحمد في مسنته وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بعد قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى النهي عن ذلك لألا تختنق الدابة بها عند شدة الركض. وقال أبو عبيد أنها عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربما تعلقت بالشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير وقال الإمام مالك فيما أخرجه عند مسلم فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه أرى أن ذلك من أجل العين قال حافظ الفتح ويؤيد أي قول الإمام مالك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق تميمة فقد أشرك وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم علق تميمة فلا أتم الله له والتميمة معلقة من القلائد خشية العين ونحو ذلك قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده كم عدد فرسان المسلمين وكان من المسلمين مع المسلمين فرس واحد فقط فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد قال الحافظ في الإصابة والتهذيب لم يثبت أنه ممن شهدها فارسا غير المقداد رضي الله عنه والمقداد هو ابن عمر رضي الله عنه ويقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنهم في الجهرية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك فلما نزلت أدعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو رضي الله عنه النصر من عند الله عز وجل ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة إلا أن الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا مؤذرا وصدق الله العظيم إذ يقول ولقد نصركم الله ببدري وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيرة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض بن من فكتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أدلكم, أدلكم على ما هو أعز أصرا وأحصن جندا الله عز وجل فاستنصروه فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والالتزام بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم فإنهم ببركات ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الضوم والفرس والترك والسقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم قهر الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم الوهاب استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ورده الصغار خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخيم بعسكره عند بئر أبي عينبه فعرض أصحابه ورد من استصغره وكان ممن رده أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ورافع بن خديج وسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال استو انا أنا وابن عمر يوم بدر وفي رواة الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال البراء رضي الله عنه استصغارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرديدنا يوم بدر ورد عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه فبكى فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد رأيت أخي عمير قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر يتوارى فقلت ما لك يا أخي فقال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعن الله يرزقني الشهادة قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال ارجع فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فكنت أعقد له حما إلى سيفه من صغره وقتل عمير رضي الله عنه في غزوة بدر وعمره ست عشرة سنة فلذا خرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وكان عمير رضي الله عنه قديم الإسلام مهاجري أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال صلى الله عليه وسلم جئ رجل من هذا الفج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنه قال سعد وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ قال فقلت هو عمير قال جاء عبد الله بن سلام فأكلها توزيع القيادات دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم وكان أبيض إلى مصعب بن عمير وقسم جيشه إلى كتيبتين، واحد كتيبة المهاجرين وأعطى على مها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اثنان كتيبة الأنصار وأعطى على مها سعد بن معاذ رضي الله عنه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على الميمنة والمقداد بن عمرو على الميسرة. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعه وظلت القيادة العامة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر المسلمين قال اللهم إنهم حفاة فحملهم اللهم إنهم عرات فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالفطر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإفطار فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند قوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا على المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن وإما يؤكد على أن المسلمين أفطروا في هذه الغزوات العظيمة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمرات هذه حتى أكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتاهب على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة ثم على ذي الحليفة حتى بلغ بئر الروحاء فنزل بها ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة عن يساره وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قارب من الصفراء وهناك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة ابن عمر الجهني وعدي ابن أبي الزغباء رضي الله عنهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعانة بمشرك وفي الطريق وعند حرة الوبرة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مشرك يطلب اتباعه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونرجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فرجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركوا الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فرجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق قال الحازمي في الاعتبار بعد أن ورد هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وقالوا هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعارضه لا يوزيه في الصحة والثبوت فتعذر الدعاء النفخ بهذا وذهب الطائفة إلى أن الإمام أن يأذن المشركين أن يغزو معه ويستعين بهم ولكن بشرطين أحدهما أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك والثاني أن يكون ممن يوثق بهم ولا يخشى ثائرتهم فمتى فقد هذان الشرطان لم يجوز للإمام أن يستعين بهم قالوا ومع وجود الشرطان يجوز الاستعانة بهم وتمسكوا في ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بالصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين قالوا وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم بدر وهو متقدم فيكون منسوخا أبو سفيان يستنفر قريشا كان أبو سفيان هو رئيس العير في غاية الحيطة والحذر فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان حتى جاءه الخبر من بعض الركبان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعير فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمر الغفارية وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فالصرخ بوطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش لطيمة لطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث رؤيا عتكه وقبل أن يقدم ضنضم إلى مكة بثلاث ليال رأت عتكه بنت عبد المطالب عمه الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أخافتها وأفزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليله رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها وما رأيت قالت رأيت راكبا رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله ما ثال به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها ألنفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبل تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقاه فقال العباس والله إن هذه لرؤية وانت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبه بن ربيعة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبه ففش الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في راط من قريش قعود يتحدثون برؤية عاتية فلما رآني أبو جهل قال يا أبا الفاضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية قال فقلت وماذاك قال تلك الرؤيا التي رأت عتيكة قال قلت وما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيت أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساءكم. قد زعمت عتيكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذاب أهل بيت في العرب قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا ثم تفرقنا قال العباس رضي الله عنه فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم لم يكن عندك في ذلك غيرة لشيء مما سمعت قال فقلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير ويم الله لا أتعرضن له فإن عاد لأكفي أن نكنه قال فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديدا لسان حديدا النظر قال اذ خرج نحو باب المسجد يشتد فقلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرق مني أن أشاتمه وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضنضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش للطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث قال العباس فشغلني أبو جهل عنه وشغله ضمضم عني ما جاء من الأمر وفزعت قريش أشد الفزع وأشفق من قبل رؤيا عاتكا استعداد قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم فتجهز الناس صراعا وقالوا أيظن محمد واصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي كلا والله لا يعلمن غير ذلك فنفروا على كل صعب وذلول وكانوا بين الرجلين إما خارج وإما باع ثم كانه رجلا وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت عليه افلاس بها فاستأجره بها على أن يجزي عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش ولم يتركوا كارها للخروج ولا مسلما يعلمون إسلام ولا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أخرجوه معهم فكان ممن أخرج كرها العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وطالب وعقيل ابن أبي طالب وأراد أمية بن خلف القعود وكان شيخا جليلا ثقيلا فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمره فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال يا أمية استجمر فإنما أنت من النساء فقال له أمية قبحك الله وقبح ما جئت به سبب كراهية أمية الخروج وكان سبب كراهية أمية بن خالف عن الخروج من رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال كان صديقا لأمية بن خالف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال سعد لأمية انظر لي ساعة خلوه لعل أن أطوف بالبيت فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمة فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لإن اعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي فقال سعد دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال بمكة قال لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية فقلت له بمكة قال لا أدري فقال اميه والله لا أخرج من مكة فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال ادركوا عيركم فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال له يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلف معك فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشترين لا اجود بعير بمكة ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني فقالت له يا أبا الصفوان وقد رسيت ما قال لك أخوك اليسربي قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث من الفوائد واحد معجزات للنبي ظاهرة اثنان وفيه ما كان عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه من قوة النفس واليقين ثلاثة وفيه أن شأن العمرة كان قديما أربعة وأن الصحابة كان مأذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج والله أعلم عدة المشركين وعتادهم وكان عدة المشركين ألف وتسعة عشر مقاتلا في بداية مسيرهم وكان معهم مئة فرس وست مئة درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط وكانوا بقيرة أبي جهل بن هشام لعنه الله الثأر بين قريش وكنانا ولما فرت قريش من جهازها وأجمعت على المسير ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب فقالوا إن نقشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك يثنيهم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك بن جعش من المدرجي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 إذن خرجوا بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وهم في غاية البطر والكبر والخيلاء كما قال الله تعالى عنهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطره ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط قال ابن عباس ومجاهد وقتاده والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطره ورئاؤ الناس قالوا هم المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر المطعمون من قريش وكان المطعمون لجيش الكفار 12 رجلا وهم العباس بن عبد المطلب عطبة بن ربيع الحارث بن هنوفل وطعيمة بن عدي أول البختري بن هشام حكيم بن حزام النضر بن الحارث أبو جهل بن هشام اميه بن خلث نبيها ومنبها ابني الحجاج بن عامر سهيل بن عمر وكان كل واحد منهم ينحر كل يوم عشرة أو تسعة من الإبل وكان أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله وفيهم أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية روى مجاهد وسعيد بن جبير والحاكم بن عتيبة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في ابي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الضحاك نزلت في أهل بدر ثم قال الحافظ بن كثير وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلماتهم على كلمة الحق والله متم نوره وله كره الكافرون وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي طريق المشركين تحرك المشركون باتجاه بدر ومروا في طريقهم بمر الظهران ثم سلكوا وادي عصفان ثم قديدا ثم الجحفة فنزلوا بها نجاة العير ورسالة أبي سفيان إلى أهل مكة وكان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي وكان حجرا متيقظا واستبطأ ظمظما والنفير فلما اقترب من ماء بدر لقي مجدي بن عمرو الجهني فقال له هل أحسست أحدا من عيون محمد قال والله ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخى إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا وأشار إلى مناخ بسبسة بن عمرو الجهني رضي الله عنه وعدي بن أبي الزغباء رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير كما ذكرنا فيما تقدم فجاء أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله عليك يترب وهذه عيون محمد فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجوه العير واتجه بها نحو ساحل البحر وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار ثم أسرع فنجا وبهذا نجا بالقافلة من المسلمين فلما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير أرسل إلى قريش قيس بن امريء القيس برسالة يقول فيها إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا فلما قال لهم الرسول ذلك وهم ما زالوا بالجحفة هموا بالرجوع فقال طغية قريش أبو جهل لعنه الله والله لا نري حتى نريد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمثيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها ولكن على رغم أبي جهل قام الأخنس ابن شريق وكان حريفا لبني زهرة فقال يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل وانما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بي جبنها وارجعوا فإنه, فانه لا حاجه لكم بان تخرجوا في غير ضيعه لا ما يقول هذا يعني ابا جهل فرجعوا من الجحفه فلم يشهدها زهري واحد وكانوا حوالي مئة رجل وقيل ثلاثمائه رجل وارادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع ومضى المشركون نحو بدر حتى نزلوا قريبا منها وراء كثيف يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته